ولو نَشَاءُ ريناكهم فلا عرفتهم بتمامهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يظلم الله شيئا يا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 إن يَسْأَلُكُمُهَا فَيَسْقِطُكُمْ تَبْخَرُوا وَيُخْرِجُ أَبْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ الَّائِي تَدْعُونَ لَتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَن يَبْخَل